بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا طلقنا الإنسان من نطفة أم شج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إن هذين السبيل إما شافرا وإما كهرا إن ادنى للكافرين ثلاثل واغلاله وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها فاهواه عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويطابون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ما افيرا اننا نعبدكم الله لا بانيد منكم جزاء ولا شكرا اننا من ربنا يوماً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم, ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهر ودانية عليهم ظلالها وجللت هطوفها تزينا ويطاف عليهم آية من فضة وأكواب كانت وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأس أن كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملبان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم من ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سندس خبر أَثَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَفَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ تَسَاءًا وَكَانَ سُيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّ كان تنزلا قصّل لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وادور اسم ربك تبكرة وأصيلا ومن الليل فتُجذ له وسبحه ليلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن قلقناهم وشددنا أسرهم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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِرُ من يَشَاءُ في رحمته. وعالمين أعدت لهم عذابا أليم